بسم الله الرحمن الرحيم سورتنا أنزلنا وفرضنا وفألنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون أزاني تغزاني فجلوا كل راحل من أمرية جلدة ونأتأخلكم بما رفض في دين الله إن كنتم تؤمنوا بالله واليوم الآخر ويشد غيرهم والطائفة من المؤمنين الزاني لا ينقح إلا الزاني ذنبه مشركة والزاني ذنبه إلا الزاني ومشركة وحلم ذلك المؤمنين والذين يرمون المحصن عاكس من مئاتهم بأربعة شهداء فالذنب سمعني من جلد أولا دولا مشهدتنا مذا الفاسقون إلا الذين تعاموا بعد ذلك وصلوا من الله والذين يرمون العصا جم وهم يقولون شعوذة الاهم قصهم فشاء الذم وشاء بالله انه أن ليس إن من, من, إن من الصادقين والخامس ان لعنه الله على ان كان كاهن وهذا وان انا انت شر ما شاء الذم بالله انه لم والخامس والله كان الصادقين ولا ظلم عليكم ورحمه الله وان إن الذين جاءوا بالإبك عسفة منكم هذا حسب الشر لكم بل وخير لكم لكل مرئ منهم ألتسلون إيسون ليتون لك وللمنون وذهبون أعظيم لأولع السميع تموه ظن المؤمنون والمؤمنات من أنفس الخير هذا إبك مبين لولا جاء الله عليهم العلمة الشهادة فإن لم يأتم الشهادة فأولئك عند الله منك عليكم ولا الله عليكم ورحمةه للدنيا ولا آفض تمسكم في عذاب عظيم إذ تلقونوا بأسانتكم وتقولون بأفواكم ورسروا بإلم وتحصلوا نحينهم عند الله عظيم ولولا السمية قلتم ما يقول لنا أن نتكلم بهذا سبحانه هذا بوتان عظيم يا ولكم الله أن تعودوا للمسيح أول إن كنتم مؤمنين ويبين الله لكم هذا بالواقي من الحقين إن الذين يحبون أن تشيء الوعد وفي الذين آمنوا عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله عالم أنتم لا تعلمون أن الله يا الذين آمنوا اتمنوا خضوع الشيطان واتمنوا خضوع الشيطان ولو رفضوا الله عليكم وَرَحْمَةُ اللَّهِ الماذا كان منكم من أحد أبدا ولكن الله ذلك من الشهاب الله صلى الله عليه وسلم ولا يأترون الفضل منكم والسعادة أن يؤتون للقربة والمساكين والمالغة بإسم الله والعفو ليسبعوا الله لكم الله الرحيم إن عظيم يوم تشل على المعارسة ومعيدهم من مرجون بما كهم يعملون يوم يذب فيهم الله دينه لا قوي على أن الله الحق ولمظيم الخبيسات الخميسين الخبيسين الخبيسات والطيبات والطيبين والطيبين للطيبات ولا هائك مبرؤون مما يقولون لهم الفراغ ورزقهم كريم لا يجب الذين أمون لها الذكرون بيدا الظاهرة وبيدهم لا على نعلكم خير <تصفيق> لكم نعلم ونذكرون فإن لم تكنوا فيها أحدا ولا تدغلون حتى يوزنكم وإنقيركم ورجو وفرجوه والله ما تمنع عليهم ليس عند جناولا أن تدغلون وإذن خيرا ما الله فيها ما تعلم ما تكتبون قل للمؤمنين يبضوا من أبو الصالح إن الله خبير مما يصنعون وقل الْمُنَادِي يُضَاهِهُ الصَّارِخِينَ وَيَحْفَظُونَ كَلِمَةَ اللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَنَا مَا ظَهَرَ مِنْهَا من إن وَلَا يَظُنُّونَ إِلَّا خَوْرًا نَّجْرِ نَارٍ نَّجِيبٌ وَلَا يَذَرُونَ إِلَّا لِبَوَّابَتِ النَّارِ إِنَّ بَوَّابَ بَوَّابَتِ النَّارِ أَيُّ او اخوانهن وبني اخوانهن وبني اخراطهن والاسعيهن هم على كتبانهن بالتعبين في الاربات من الرجال والتفل الذين يضرون العرات النساء ولا يضربن بعرجلهن عليه وعلهما من جنة وتوبوا إلى الله جميعا ايها المؤمنون وتوبوا إلى الله جميع ايها المؤمنون لعلهم تفلحون فأنتم الإيمانكم الصالح من إبادكم وإيمانكم يكونوا فقراء الله من فضل والله واسم عليهم وليستعفل لجني العجل منك أن الله من فضل والذين يبتقون دم وإيمانكم فتعتبون أن أعدتم فيهم خيرا من فيه خير فيه الذي آتاكم ونعتقرهم فتعادكم من البغاية نرى الحياة للدنيا و يكر فَإِنَّ بين الله بعد روهن الن غفون حييم الزلناليكم معيات مينات وصل الذي خرى من قبلكم مضة المتف الله نور السماوات المرض مسلمونية مشكاة في ماح فِي في زجااتنا الزجاذ كان قووك مننظرين يا يكال زيتها يضي ولو لم تمسسه نار نور لا نريها لله ولا نري من يشاء وإر الله سألنا اسمه الله بكل شيء عليم في بيوتها يزال الله أن ترفع واشكر في اسمه يصبره في الصال رجال لا ترهم تجارة ولا عن ذكر الله يقوم الصناعة عيدها الزكاة خوف يوم تتقل في القلور بالصال يزيع الله السماع ويزيع من فضله والله يرزق منه الشيء بغير حساب والذين كفروا أعمال كسرار بطيعة يحسب الزماء ماءا حتى إذا جاءه لم يجلو الشيء وإذا الله أنه غفر حساب والله أصدر الحساب أو كظلمات في بحر الجي يرشاب فوق وجون فوق من ظلمات مرضها فوق بعض إذا أخرجه لم يكثيرها ومن لم يجل إلا له نور فما له من نور ألم تر أن الله يسبون وفي السماوات والأرض والطير الصفات كل قدر من صراته تسميه الله لما يطعي وإذا ينقو السمامات والأرض وإن الله المصير تَرَ ألم ترأي أن اللَّهَ الله السَّحَابَ سحابا سمن يؤلف منه سمعي علىه ركام فترى الوزق يخرج من خلاله وينزه من السماء مرن جبالا في أن برد يسعى إمام يشاء فيصيب بمن يشاء من يشاء الصار النار إن في والله خلف من دبة فمنهم من يمشي على بطن ومنهم من يمشي على رجل ومنهم من يمشي على أربع يهرق الله ويشاء وإن الله على كل شيء قدير لقد أنزلنا آيات مبينة والله يريد أن يشاء لأسرات مستقيمة ويقولون أمن بالله ورسوله أعطى أصمد ولفريق منهم من بعض ذلك وما وَمَا الْمُؤْمِنُونَ وَإِذَا جَاءَ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ حُكْمٌ بَيْنَهُمُ من انْكَارَ فَرِيقٌ مِنْهُمْ وَأَعْرَضَ فَرِيقٌ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ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 أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ ۗ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ قُلْ اتَّخِذُوا مِن دُونِ نِعْمَةِ اللَّهِ آلِهَةً إِنْ يَشْرِ بُوا يَكُنْ مِثْلُهَا وَهُوَ لَا يَمْلِكُ نَفْسًا وَلَا كَفَّتْنَهُ مِنَ الْفَقْرِ ۗ أُولَٰئِكَ حِزْبُ اللَّهِ قُلْ اتَّخِذُوا فَإِنْ تبلغ فإنما وعاد الله الذين أعمل منكم وعملوا الصالحات ليستخرفنهم في الأرض وكما استخرفن الذين من قبلهم وليمكن أن لهم دينهم الذين ارتضوا عليهم ولا يبدل أنهم ماذا خوفهم منها يعبدونني ناذا كفر بعد ذلك فولاكم الفاسقون وقيموا الصلاة وعادوا الزكاة وعطيوا من لا تحسب أن الذين كفروا مؤزين في الأرض المصير يا ايها الذين امنوا يستاذنكم الذين امركتم الايمان والذين لم يبلغوا الحرم من ثلاث مرات من قبل الصلاه بين عين الذون زيار المولى بعد الصلاه عشاء سلاس عورات لغونس عليكم الذين جنوا بعد ان توقفنا عليكم مع بعض كذلك يم يكن الله لكم ايات والله من وإذا بالاور اطفالكم مِنْكُمُ هو الاستاذ المستاذ امرا قوله تدارك يبين الله يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الله من حقه وعلى القوم وعدنا ان نسعى لاتينا يوجدون فرسال النجون ايضا غير متور الرجال الله ليس على المحرج ولا على الأبي حفظ ولا على المريح حفظ ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيتكم أو بيت آبائكم و بيت أماتكم أو بيت إخوالكم أو بيت أخواتكم و بيت آمامكم و بيت أحماتكم أو بيت أخوالكم أو بيت إخوالاتكم أو م AMكم أو صديقكم ليس عليكم فإذا دخلتم وجودما سلموا على أنفسكم دحية من عند الله مباركا طيبة كذلك من الله لكم لا يأتي لعلكم تعقلون إنما المؤمن الذين آمنوا بالله ورسوله وذا كانوا معوال حتى يستأذنوا إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله فإذن استأذنوك لبعض فأذل لمن شئت منه واستغفر الله إن الله غفور رحيم لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا قد يعلم الله الذين تسللوا منكم لبعضا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة ويصيبوا عزاهنا لهم ألا إن لله ما في السماوات والأرض قد يعلم ما أنتم عليهم ويوم يرجعون إليه ويوم يرجعون إليه من ربهم أمين والله بكل شيء عليم